بوك تو دهين دسمت فينس واحدٌ وتسعون واحد وتسعون باليك ار كا فينس الجمل الجانبية باستخدام انا واحد الجمل الجانبية Bistīkdām N. Wahid. Rīt varbūt būs labāks laiks. Rubāma saieta taksu taqsu gadan. Rubāma hasan el taks gadan. Kā jūs to zināt? Kaif ārftā hādā? Kaif ārftā Es ceru, ka tas būs labāks. امل انه سيتحسن اامل انه سيتحسن وينش <سؤال> نوتيكتي بكل تأكيد سياتي بكل تاكيد باي <سؤال> تسير هل هذا أكيد؟ <سؤال> هل هذا اكيد ازينو كا اعلم أنه سيأتي اعلم انه سياتي وينش نوتيكتي بيزوانيس سيتصل بالتاكيد حقا حقا استومالو سيتصل أعتقد أنه سيتسل فينس نوتيكت إربت النبيض عتيق مؤكدا النبيض عتيق مؤكدا ويوستو دروشي زنات أتعرف ذلك بالضبط أتعرف ذلك بالضبط أس بيهنم كتس إربت اظن انه عتيق اظن انه عتيق موسو vadītāis izskatās labi mūdiruṇa jebdu hasna mazhar mūdiruṇa jebdu hasna mazhar jūs tad domājat viņš izskatās patļoti lābi. Anna arā hattāū jabdū hasanan židdan. Annaā arā hattā Annaū jaabdū hasnen židden. Badītā jamm noteikti ir draudzene.ē elmudīri salīkatum bit tekīda. Ldeji elmudīr saddīkā bil tekīt vai jūs patiešām tā domājat At u'taqidu thalika haqqan At u'taqidu thalika haqqan Ir pilnīgi iespējams ka viņam